وَيَوْمَ الْمَوْعُودِ وَسَاجِدُونَ وَمَسْجُودُونَ يُقِيلَ أَعَابِرُ الْأَقْدُدِ النَّازِذِ عليها قوده وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن أميد. الذي له أمر السموات والارض والله على كل شيء سيئ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 Inna al-la-dee-na-a <laughs>